تول کائنات کی عادی گی نبی پاک لبلا رحمت للعالمین نبی پاک کائنات کی عادی گی نبی پاک لبلا رحمت للعالمین نبی فَاكَ لَا بَلَبَيْدِ رُحْمَةٌ لِّلْعَالَمِ النَّبِيمِ كَالَچِ دُغْيَا لَرَسَرْ غَنْدَ حُسَلْ مَرْسَلُمْ كَالَچِ دُغْيَا لَرَسَرْ غَنْدَ حُسَلْ مَرْسَلُمْ خَتَمْ جَاهَ لَكْ سُوْجِ رَبْ لِدَا پا کلاب لبید رحمت للعالم النبی ختم جاہلت سوچ راق دا حسن نبی پا کلاب لبید رحمت للعالم النبی پا کلاب لبید رحمت للعالم النبی چولو کائناتو کیا دیگی نبی پاک لب لبند رحمت للعالمين پاک لب لبند رحمت للعالمين رايون یاند پاکستان وطن umat لار رايون دا دومت غم خوار دي هم شفیعو روزن النبي پا کلم بلا بید رحمت للعالمين دا دومت غم خوار دي هم شفیعو روزن النبي فَقَلَبَلَ لَهِدِ رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ آمِينَ فَقَلَبَلَ لَهِدِ رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ آمِينَ تُولِكَ آيَاتُكِ يَا دِجِلَّ نَبِي فَقَلَبَلَ لَهِدِ رَحْمَتُ فاكلاب لدي رحمة للعالمين دع دبر بريت عودة فصدقا بالي طول سوى دع دبر بر بريت عودة فصدقا بالي طول سوى تو رشبو ترعالس في الصحر و جرع من نبي دو غروش په چرال است لسحار مدير امنه بي فاكلبلل دي رحمتل العالم النبي فاكلبلل دي رحمتل العالم النبي تهلو نبی فقطله بله مدي راحمةتون لابي فلا بلهدي رارحمةتون راله لاګ خاي شخواي د مشرشي د لګ موت خادي شپي د كني او زيباو فرشتعو لا زلعون بي فا كلاب لنئد رحمة للعالم النبي كني او زيباو فرشتعو فَكَلا بَلَ لِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ نَبِي فَكَلا بَلَ لِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ نَبِي تُنْكَائِنَاتُ كِيَادِ جِبِل تَرُ نَبِي فَكَلا دادا عفا شطوري فأفوق زلنا ليتل دادا عفا شطوري زلنا ليتل دادا حانا في نقب الله دسل تسكي نبي فاكلا رحمة للعالم نبي داد حال في نقب النادى تذكر النبي فاكل بل من رحمة العالمين النبي فاكل بل رحمة العالمين النبي طول بل رحمة العالمين پاک لابا لید رحمت للعالم النبی قول کائنات کی آد می دی نبی پاک لابا لید رحمت للعالم النبی پاک لابا لید رحمت للعالم النبی